الى اخر سورة البقرة احرص على قراءة هاتين الاياتين كل ليلة اربعة قراءة اية الكرسي اذا قرأت اية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح احرص على قراءة اية الكرسي وانت يا اختا في الليل قبل النوم اقرأ اية الكرسي واقرأ اخر سورة البقرة ثم خامسا الا ادلكم كما قال الحبيب على أفضل ما تعوذ به المتعوذون قالوا بل يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأبث إلى هاتين السورتين سورة الإخلاص قل هو الله أحد الصوره الثانية قل أعوذ برب الفلق الصوره الثالثة قل أعوذ برب الناس بعض أهل العلم كسعيد المسيب رحمه الله وتبعه من علماء المعاصرين الشيخ العز بن باز رحمه الله وغيرهما أجازوا من باب البراءة الأصلية أن تقرأ هذه الآيات أو بعض آيات الشحر أو بعض آيات الرقية على الماء الطاهر وأن يشرب المسحور وأن يغتسل به وواضب على الدعاء لا تغفل عن الدعاء فإن الله تعالى قل وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى حلي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفا خائبتين. اسال الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن كل مبتلى وأن يفرج كرب كل مكروب واحرص على هذا الدواء بنفسك أو من أقرب الناس لك يفعل بك ذلك واصبر ولا تتعجل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستحشر قيل وما الاستحسار يا رسول الله قال يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أره يستجاب لي فيشتحشر عند ذلك ويدع الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية خلقت صالح طيب أخت صادرة أخت تقول لانها تشيء الظن دائما بأي أحد وبكل أحد والله تبارك وتعالى قول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم لاحظ القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ما بعض الظن لا كثيرا من الظن ومع ذلك قال إن بعض الظن اسم لأنك لو اجتنبت كثير الظن لن تقعت الظن المحرم الذي قال الله فيه إن بعض الظن اسم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ثم لا ينبغي لنا أن نبني الأحكام على الظنون ولا على الشكوك ولا على الأوهام وإنما تبنى الأحكام في دين الله تبارك وتعالى على الأدلة على اليقين على الحق لا على الظن والوهن والشك العلاج استعيني بالله تبارك وتعالى واسال الله عز وجل ان يذهب عنك هذا البلاء وجدد الايمان لان الايمان حصن الامان لان الايمان حصن الامان واقراي معي هذه الايه واحفظيها قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله هدايه القلب من الظن من الكبر من العجب من الغرور من الحسد من الأحقاد من الضغائن من الشرك من البدع لا طهاره القلب إلا إن حققنا الإيمان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه فالله الذي يهدي القلوب إلى ما يرضيه سبحانه فما علينا الا ان نحقق الايمانه بعلام الغيوب ذكرت ان الايمان مش مجرد كلمه باللسان تقول انا مؤمنه لا الايمان قول وتصديق وعمل قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والاركان هو ده الايمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فعليك ايتها الاخت الكريمة ان تجدد الايمان لان الايمان يضعف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مصدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه واله وسلم قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبلى الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم يا الله يا رب اللهم جدد الايمان في قلوبنا اقول الحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبل الثوب فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم فاسال الله ان يجدد الايمان في قلبك لان الله ان قلبك بالايمان هداه وأصلحه من كل هذه الأمراض كسوء الظن وغيرها كما ذكرت وأشأل الله سبحانه أن يطهر قلوبنا إنه لي ذلك والقادر عليه سؤال آخر يقول هل للمطلقة طلاق رجعيا نفقة؟ نعم مطلقة مطلق رجعي لا نفقة لأنها لازلت زوجة طلاق رجعي والطلاق الأول والطلاق الثاني يقل له طلاق رجعي يعني يجوز للرجل أن يرد امرأته أو أن يرجع امرأته بعد هذه الطلقة الأولى والطلقة الثانية هذا هو الطلاق الرجعي والمرأة من السنة خلي بالك يا أخوات من السنة ألا تخرج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت الزوجية من السنة بل تاسم, تأسم الزوجه الزوجة من طلاق رجعي أن تخرج من بيت الزوجية بل من حكمة الشرع الحكيم أن تعتبد المطلقة من طلاق رجعي في البيت وأن تتزين وأن تتطيب وأن تتجمل لزوجها لأنه لو أقبل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج وتعود المرأة إليه تعود المرأة إليه خلاص على تفصيل بين أهل العلم في كيفية في عودة المرأة المطلقة من طلاق رجعي بالقول فقط ام بالفعل فقط ام بالقول والفعل والامر بفضل الله تبارك تعالى فيه ساعة فلو جامع الرجل مرأته في العده عادت اليه عادت اليه اذا المطلقة من طلاق رجعي يجب على الزوج ان ينفق عليها ويجب على المرأة ان تعتد في بيت زوجها وان لا تفارق البيت وأنت تطيب وتتزين وتتجمل لعل الله عز وجل ان يجمع بينها وبين زوجها مره اخرى اما المطلقه طلاقا بائنا فلها حالتان المطلقه طلاقا بائنا اي لا رجعه فيه لها حالتان اما ان تكون المراه حامله واما ان تكون المراه ليست حامله فان كانت المراه حاملا فباتفاق اهل العلم يجب على الزوج أن ينفق عليه حتى تضع حملها لقول الله تبارك وتعالى وإن كنا أولاك حمل فانفقوا عليهن حتى وضعنا حملهن وإن كنا أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى وضعنا حملهن أما إن كانت المرأة ليست حاملة فللعلماء ثلاثه ثلاثة أقوال الأول لها النفقة فقط الثاني لها النفقة والسكن، والثالث لا نفقة لها ولا سكن، وهذا هو الراجح لحديث فاطنة بنت قيس في الصحيح مسلم أن زوجها طلق طلاقا بائنا واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحكم لها لا بنفقة ولا بسكنة وأمرها أن تعتد عند عبد الله جمع مكثوم هذه الحالة الأولى أما المرأة المعتدة المرأة هذه المرأة المطلقة طلاقا بائنا إن كانت حاملا ينفق عليها حتى طبع أما إن كانت ينفق حاملا ففي هذه الاقوال التي ذكرت انما المتعه لها حكم اخر اضافي يعني بالمرة يعني في هذه المساله المتعه الراجح الراجح ان المتعه واجبة, واجبه لكل مطلقه كل بحسبه يعني هذه النفقه يعني المتعه للزوج تختلف باختلاف الازواج بحسب عسر ويسر الزوج لقول الله تبارك وتعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين وفي ايه اخرى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الذي ادم الله بهذا قول جماهير اهل العلم لان نفقت المتعه للمرأة المطلقة واجبة على حسب عسر ويسر الزوج ومن طال بأنها ليست واجبة واحتج بقرينة وربط في الآيات ألا هو قول الله تعالى حقها مسلم حقها المتقين قولهم مرجوح بقول جماهير العلماء وهم رجحوا الصحابة وعلى رصيم عبد الله بن عمر طيب نتلقى اتصالا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هل تفضل يا رب هاي نعم. انا سأل الشيخ محمد حسينان خير اه مع حضرتك افضل سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بقول لحضرتك ايه نعم انا انا طول متوهمة انها موت اي بعد ست شهور بعد ست شهور بعد ست شهور اه احسن انها موت والمحثة بخلط مجاند مستقى احد جنس نعم مش قدر عمل حد خلط نعم مش عادت عامل حد خالص حتى بتحوزني معملة عايز طيب بصلي كويس وهو وب... هل هذا الاحشاز من رؤية ولا مجرد احشاز فقط لأنا لا كنت تعبت تعبت كده بعد رمضان على طول طيب ماشي اتخاطك فمن بعدها حسيت اللي بيحتاج ده انتعادت يروح مني منه منه ان شاء الله طيب طيب انتلقت صلاة اخر السلام عليكم السلام عليكم خُبز يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. والله يا شيخ محمد أنا بس غير مود بأدو مدة. خُبز أخ. أنا في سنة 82. كنت في العراق. أفتَرَض شهر رمضان. وأفتَرَض شهر رمضان؟ أيوة. طيب. أفتَرَض شهر رمضان كان في سنة 82. ما السؤال؟ السؤال أيوة. علما من السنة اللي فاتت أنا سلط شهرين متتالياتين سلط شهرين أي نعم هل علي سلط شهرين بنية أن تقضي هذا الشهر أيو أقضي هذا الشهر شهرين متتاليين لقضاء شهر رمضان هذا أيو أذاك الله خيرا طيب طيب أذاك الله خير أنا تلقى بسالة أخر السلام عليكم السلام عليكم نعم <تصفيق> عليكم الشلام ورحمة الله بعد اذنك يا خضرت الشيف نعم ارجو الله يعني ان حضرتك يتسع صدرك للتنايع الله يكرمك لا بعد اذنك انا منطقبة الحمد لله لا. وعندي طفلين نعم وزوجي كان بيستغل في الفنادق نعم هو يعني قعد من الفنادق عشان الخمور وكده خضرتك والشغل الحرام يعني فقعد فترة كبيرة عشان يتحرق الحلال ويدور على شغل تاني نعم وبعدين يعني برضو ربنا اكرمه في شغلي برضو بنفس الطريقة في مطعم يعني فهو دلوقتي شغال في مطعم بس برضه في عري وفي شيخه وفي اغاني فانت تعبانين قوي هو تعبان فانا خايفه اكون يعني باكل ولادي حرام والمطعم يقدم خمور لا ما بيقدمش خمور بس بي طبعا العري والشباب والأغاني طيب والشيخه حضرتك يعني انا مش عارفه اعمل ايه هو كمان تعبان جدا طيب حاضر مش طيب نرجع الى الاسئله سؤال من اخت فاضله تقول بانها تريد ان تلبس الخمار او الحجاب لكن زوجها يمنعها من ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونشاء المؤمنين يا جماعه دي آية في القرآن والله الأمر بالحجاب الشرع ليس خصا بنساء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمعات المؤمنين وليس خصا بالصحابيات الطاهرات فحسب بل هو أمر لكل امراه مؤمنة تشهد أن لا إله الا الله وأن محمد الرسول الله يا أيها النبي كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلاديدهم هذا أمر من الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر أضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد مشرة كذا وكذا بلا شك أي إمل نتبنا إلى الله عز وجل وارجعنا إلى الله تبارك وتعالى فيا أخي الحبيب أنا يعني أرجو الله أن تكون ممن يعني يسمعون يستمعون إلي الآن أخي الحبيب مرأتك الفاضلة تريد أن تلبس الخمار, الخمار والثوب الطويل المحتشم الذي لا يظهر فتنة من مفاتنها كيف تقول لها لا لا يحل لك أصلا أن تقول لها لا لا يحل لك ما دمت قد أسلمت واذعنت وأذعمت وانقبت الله تبارك تعالى لا يحل لك ما تسمع الدليل من القرآن قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة خلي بالك حبيبي في الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراء أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هذه مسألة مهمة فأخي الحبيب والنجا عشان يقول إنما الطاعة في المعروف يعني قبل رأس مرأتك نعم قبل رأسها واشكر لها هذا بل ومرها أنت بذلك إن لم تفعل لانك ستسال عنها بين هذه الله عز وجل قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الايات انما الطاعه في المعروف لا يحل للمراه المسلمه ان تطيع زوجها ان امرها بالعري او امرها بالتبرج او امر بعدم لبس الحجاب لا يحل لها ذلك لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وفي معصية سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم والرسول يقول إنما الطاعة في المعروف فأسأل الله أن يشرح صدره وأن يثبت أختنا على الحق وأن يملأ بيتهما رحمة وإيمانا ورضا إنه لي ذلك والقادر عليه انتلقت صلا السلام عليكم وعليكم السلام فضلي نعم ممكن أن أترحبك فورا فضلي أين أفضلي نعم فضلي. أنا عايز أن أسأل الشيخ محمد حسين أنا أحضرتك تفضل طب لو طمعت أنا أسأل الشيطان ما داخل الشيطان يعني هل إنسان ربنا بيحز عليها أو يعني مهما كانت صعبة أو أو مثلا لما يكون دخلت الصلاة يعني خلاص بكل خشوعه والحمد لله ولينا في إشارات الطريقة الفضيعة خالص يعني والسؤال الثاني بقى ممكن حد تفضل مثلا لو كنت نزلت نزرت نذر نزل وكان يعني كانت صعب عليا قوي ان انا مثلا اتبرع بدم اللي هم المرض السرطان وكده بس انا يعني ما قدرتش ان انا اتبرع فمش عارفه اعمل ايه لمرض لم تستطيع لعذر لمرض او لضعف لا الحمد لله مش لمرض امال ايه كان في مكان بعيد عني يعني ما قدرتش ان انا اروح واقول كنت في المكان ده واتبرع بس ما قدرتش طيب فاضل ارجع لشيء من اسئله اليوم سؤال الأخت الفاضل التي اشتهلت أسئلة الليلة بسؤال عن عمل المرأة قلت قبل ذلك بأن الإسلام لا يحرم عمل المرأة على الإطلاق يعني لا نحرم العمل مطلقا على المرأة بل لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث الصحيحين أذن لكن أن تخرجنا لقضاء حوائجكنا فلا حرج على المرأة إن احتاجت إلى العمل أن تخرج إليه بضوابط شرعية حجابها الشرعي الا تكون في مكان فيه خلوه كامله مع رجل يعني كان تكون في مكتب من المكاتب او في مكان ما ويغلق عليها مع رجل اجنبيا عنها باب هذه خلوه محرمه قطعا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل نكره في العموم بامراه نكره في العموم ما تقول لشي مولانا ده الراجل ملتاحي حتى ولو كان يحفظ القرآن ما تقول لشي مولانا ده الأخت منتقض على خلق حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها هذا تشريع من ينطق عن الهوى لا يخلون رجل بمرأة إلا مع ذي محرم وقال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالث يا اخوانا ولا القضية والله العظيم ما يمحتج خلصة عقليه أصل الجذب بين الرجل المرأة أمر فطري أمر جبلي يعني حيثما وجد الرجل وحيثما وجدت المرأة فالجذب بينهما أمر جبلي أمر فطري ليه لأن الله جل جلاله قد أناط بهذا الجذب انتداد النسل البشري في هذه الحياة يا سلام خلي بال حضرتك وخل بالك يا أختي الفاضلة لأن الله قد أنات بهذا الجذب الفطري بين الرجل المرأة والمرأة انتداد النسل البشري في هذه الحياة يعني الرجل ظهره يعني يضرب بهذا الصوت وكذلك المرأة ليظل تظل الحياة البشرية ممتدة على ظهر الأرض إنما يقال القاف في يمن مكتوف ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء هذا هذا محال إذا عمل المرأة ليش محرما على الإطلاق بل للمرأة أن تعمل بشرط أن تخرج منضبطًا بالحجاب الشرعي وألا حراما أصلا وأن لا تقول حراما وأن لا تخلو برجل أجنبين عنها خلوة كاملة يعني في مكان واحد يغلق عليهما باب وأن تتعامل إلا في حدود الحاجة لكن بكلمات فيها شيء من الميوع فيها شيء من الخروج عن الخلق والأدب فهذا لا جوز في دين الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يصطر نشاءنا وبناتنا انه لي ذلك والقادر عليه اذا لا حرج أن تخرج المرأة للعمل إن احتاجت إلى العمل بشرط أن يكون العمل حلالا وبشرط أن لا تخالف ما أمرها الله به وما امرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر العامه التي ذكرت بعضها الآن طيب نتلقى بصالح السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشيخ محمد اي نعم هذا حقيقة فامن حقيقة الله الحقيقة تعيزة هو حقيقة سؤال عن أحكام يعني أحوالي الميت أنا يعني والدي كأوضفة من الشهر حقيقة تعيزة أعرف أقدر أفيده إزاي وهل زيارة القبور الميت بيحس لها نعم وسمعنا سؤال أفهلة كثيرة جدا يعني شئ كتير بتدقال إن الميت بيبقى خاسس بيك ومش عارف روحه في البيت 40 يوم و... ولما بتروح القبر بيزوره وبيفرح بيك ويعني مش عارف حاجة يعني حاضر وهل الحلم هل الرؤية الميت دي حق يعني هل مثلا اذا كان ميت ينهاك عن حاجة او يكلمك في حاجة او يقول لك عن حاجة هل ده حق فعلًا وهل هو اذا كان جيه هو ف وهل مثلا لو لبس جلابية بده يقول لك آه ده حياته حلو هل وش النوع يعني إللي زي ما بنقول الرؤى والناس تفسر عنه هل ده يعني حال الميت إذا هو فعلا كويس ومرتاح ولا لا؟ حاضر أجيبك الآن إن شاء الله تعالى وأبدأ بالإجابة إن شاء الله على هذا السؤال بعد هذا الاتصال إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم علي أتفضل يا أختي مي. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد إذنك يسير أين نعم عندي ثلاث أسئلة تفضل انا بعد ما والدت توفى كان لي فلوس معاش في النقابه لا. كنت لسه ما كتبت الكتاب يعني وبعد ما كتبت الكتاب خدت الفلوس دي مم. هاي الفلوس دي لازم ارجعها دلوقتي انا دلوقتي اتجوزت لازم ارجع الفلوس دي ودي وتعتبر دين عليا ليه مش كانت مش كان هذا المال حقا للوالد كان حق للوالد بس انا ما كنتش لسه كتبت الكتاب اه يعني لا لا يؤخذ هذا المال الا بعد العقد اه يعني اخذته بطريق حيله يعني من الحيل وفضلت اخده بعد ما كتبت الكتاب طيب وبعد كده انا عايز اعرف الفرس دي دين علي لازم اردعه بعد ما كتبت الكتاب وكنت شئ يعني. شوفي اجيبك مباشرة وانت معي على الهواء ان كان هذا المال ليصرف من النقابة الا بشروط ومن هذه الشروط ان تكون البنت بنت العامل الموظف قد عقدت العقد فلا يحل لك ان تأخذي هذا المال الا بهذا الشرط وإن أخذتي فعليك أن ترد هذا المال وهو دين عليك لأنه لا ينبغي أن نهدر المال العام طيب السؤال الثاني في جمع أو المنزل عندي لا. هل ينفع أن أنا أصلي وراء وخصوصا صلاة الجمعة يعني لأنه جزء مسجد دي خلنا أصلي في الجامعة وأنت في البيت أو في البيت لا يحل لك ذلك إلا في حالة واحدة أن تكون الصفوف متصلة أو. من هذا المسجد وفي الشارع إلى البيت اما فيما عدا ذلك فلا يجوز نعم طيب بعد اذنك السؤال الثالث اختي كوثر طبعا هو ابي كان وضع لها فلوس لجهازها نعم هل عليها هي ان هي تطلع فلوس الزكاه ماما هي الوصيه عليها يعني تطلع الزكاه عن الفلوس ديت وهي فلوس ثانيه في المجلس الحزبي نعم ينفع تطلع لو هي طلعت الزكاه هتجمع بين المبلغ ده والمبلغ ده وتطلع عليه ولا ولا هي ما معهاش عايز افهم حاضر شكرا آه جزاكم الله بالنسبه للسؤال الأخير ايضا يعني ان كانت هذه الاخت قد بلغت سن القانونيه وتستطيع ان تسحب هذا المال فيجب عليها ان تزكيه ما دام قد تحقق الشرطان الا وهما ان يبلغ المال النصاب وان يحول عليه حول هجري كامل النصاب قيمه 86 جراما من الذهب او 85 جراما من الذهب 20 مسقاله الشرط الثاني أن يحول حول هجري هجري يعني من رمضان لرمضان فإن كانت الأخت قد بلغت شن القانونية وسحبت المبلغ فيجب عليها أن تزكي كل ما لها من مال أما إن كانت لا زالت دون السن القانونيه ولم تستطع ان تسحب هذا المال فعلى والدتها جزاها الله خيرا ان تزكي هذا المال ان كانت تقدر على ذلك فان لم تستطع فعليها ان تنتظر حتى تسحب المال جمله واحده وان تزكيه كله دفعه واحده واسال الله سبحانه وتعالى ان يزكي نفوسنا واموالنا انه ولي ذلك والقادر عليه ونعود الى حضراتكم بعد فاصل قصير اسال الله ان يجمعنا على طاعه وخير En dat is wel المكارم والمحاسن خلقا وخلقا فهو درة تاج الجنس البشري كله والنبي إلا ما ضل صاحبكم وما ضوا وما ينفق عن حوام إن هو إلا وحي روحا علمه شديد سوى الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد سؤال متكرر في قضية اللحية هل تعفى اللحية وجوبا ام ندبا واستحبابا والذي أدين الله تبارك وتعالى به أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية أما السنة القولية فقد جاءت بصيغة الأمر قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى وكل أحاديث الصحيح. فالأمر عند جمهور أهل العلم للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب يبقى إذن السنة القولية جاءت بصيغة الأمر السنة الفعلية فعله صلى الله عليه وسلم فكل من وصف المصطفى وصف لحيته كان صاحب لحية كثة عليه الصلاة والسلام السنة التقريريه في سنن أبي داود بسند الحسن جاء رجلان من قبل كشرة رسولان من قبل كشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلق الشوارب وحلق اللحى فأعرض عنهما سيدنا رسول الله وقال من أمركم بهذا قال ربنا كشرة فقبض النبي على لحته وقال بهذا أمرني ربي عز وجل فالذي أدين الله عز وجل به أنه يجب على كل مسلم أن يتأسى وأن يتبع سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا هو الحب الصادق كما ذكرت فالتشبه بالرجال فلاح فكيف بالتشبه بسيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لسؤال الدين الرجل توفي وعليه دين ولا يستطيع أهله ولا أولاده أن يسدد عنه هذا الدين ولم يترك الرجل مالا ليسدد دينه من هذا الملأ أو من الميراث لا شك أن الدين خطير، بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي اماما على الجنازة يسأل على صاحبكم دين أم لا إلى هذا الحد نعم وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل هو شداد الدين لمن لم يقدر من الأموات تحمل ذلك عن الأمة لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وتظل روح الميت محبوسة حتى يقضى دينه، ولذا يجب على أهل الميت من الورثة أن يش أن الدين قبل أن تقسم من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين، فلا بد من سداد الديون اتداً قبل تقسيم التركة وقبل تقسيم النيرات. فاذا لم يترك الرجل شيئا من الميراث لم يترك مالا ومات عليه دين وجب وجب على بيت مال المسلمين ان يسدد دينه اين بيت المال وجب على اهل الخير من اهل الايمان ان يحرصوا على سداد دين هذا الرجل بل هذا الرجل يستحق من الزكاه يستحق من الزكاة لقول الله تبارك وتعالى والغارمين نما الصدقات الفاره والغارمين فهذا غارب المديون الذي لا يستطيع أن يؤدي أو أن يشد دينه فعلى المسلمين أن يخرجوا له من زكاة المال وأن يشدوا دين هذا الرجل حتى لا تظل روحه حديثة عن الجنة إن كان من أهلها وأشأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يؤدي عنا وعنه إنه ليذلك والقدر عليه نتلقى الصلاة السلام عليكم ألو أين أنت خضل الأخ وعليكم السلام ورحمة الله نعم. أنا والله أنا أنا زوجي سعيدني بأرسانة الوالد. نعم. بشرط ما هي بينه وبين والدتي يعني. نعم. بس أنا والله أنا ما بيننا ما عملتش حاجة. طيب إيش سؤالي أختي؟ أنا مش عارفة عمد إيه أنا بالوشي هايزة. يعني هل طلقتي ولا يعني فراكها كذا لم تلقة ولا؟ أيوة إن زرتك. أمم. ومعي بنت صغيرة. نعم. <معي> وأنت تعيشين في بيت الزوجيه انتي بيت لا في بيت أهلك, <نظ Act defendants> في أهلك. في بيت أهلك طيب أسأل الله عز وجل ان يرضيكي وان يرزقك الصبر وان يرد اليك زوجك ردا جميلا اتلقط صلا اخر السلام عليكم السلام عليكم <العليكم> السلام رحمة الله وبركاته محمد <أول> <seizure> نعم السلام عليكم السلام الله عايز بس نعم عايز اسال ثلاث انا منتقبة وابايا ما يعرفش ومش عارف ايه حكم ان من انا ما يجي اخرج معي وزو... وزوجك الا والدك بابايا بابا اه طب انت مش عايشة في البيت معاه انا عايشة في البيت معاه بس هو وانا نظلة ما بيشوفنيش يعني بحيو اللمز اللم جرم هو يكون موجود او هل هو يرفض ان تنتقبي اه هو قبل كده استلمت معاه في الموضوع ده ودربني يعني مرجيش خالص طيب اذا نجوابي على سؤالك الان مباشرة حتى لا انشى يعني يجب عليك الآن أن تطيع الوالد يعني إن أمرك بهذا فأطيعيه إلى أن يرضقك الله عز وجل بالزوج الصالح الذي يعينك على ذلك ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى لأن الواجب يسقط بالعذر عنه السؤال الثاني طيب الأخت اللي شعلت قبل ذلك أن زوجها قد تركها يعني الجواب المفروض أن يوجه إلى الزوج لأن فيه ظلم واقع من الزوج وإن كنت أدن الله تبارك تعالى بأن الخصومات بين الرجل ومرأته لا ينبغي أن أتعجل بالجواب لأن الخصومات يجب على المفتي أو العالم الذي يجيب أن يسمع للطرفين أن يسمع للطرفين هذا هو الحق يعني ينبغي أن نسمع من الزوج ينبغي أن نسمع من الزوج أما الآن فإن تكلمت فإنما هي نصيحة للزوج إن كان يسمعني يعني أقول له يعني اتق الله تبارك وتعالى وعد الى امراتك وان كان هناك وقع بعض المشكلات فلا يعني تغلق البيوت بسبب مشكله يعني كم من البيوت التي لا تقوم الا على الحب يعني هذه بيوت قليله ان شاء الله نكثرها لكن لا ينبغي ان نغلق البيوت لمجرد وقوع مشكله او مشكلتين فلوجد بيت يخلو من المشكلات لقد وقعت المشكلات في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواج لتسكنوا اليها جعل بينكم موده ورحمه الموده يعني الحب طيب يا اخي وردة الحب ذبلت خلاص ما في حب نأفل البيوت كل زوجة روح إلى بيت أهلها كل زوج يرجع إلى بيت أهل أبدا وإنما تبقى الرحمة لتظل للرحمة سماء البيوت اللي تستمر الحياة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا حبا ومودة ورحمة وربا إنه ليذلك والقدر عليك طيب نتلقى صلاة سريعة السلام عليكم عليكم السلام صدل يا أخي صدل عليكم السلام عليكم صدل يا أخي مرحبا الحمد لله الله كنت عايز الله عليه وسلم نعم بالنسبة للمواريز نحن ثلاثة أخوة مم كنان سليم فأبويا توفى يعني هي أخ توفى قبل أبويا أيوه طبعا أولاده يطلبه مواريز هل ليهم مواريز أولاد أخيك؟ أولاد أخي لففى أبل أبويا ميمان هؤلاء أجيبك سريعا هؤلاء من ذو الأرحام وذو الأرحام لا يريتون في وجود العصابات وفي وجود أصحاب الفرائض لكن يجوز لجد هؤلاء لج ان يمنحهم في مقدار الثلث وهذا, وهذا ما يعرف عندنا بالوصيه الواجبه يعني يجوز للجد ان يوصي لاولاد ولده الذي توفي في حياته يجوز للوالد ان يكتب لهم وصيه بمقدار الثلث او بمقدار ما يشاء وما يريد لكن ذوي الارحام لا يرثون في وجود العصبات وفي وجود اصحاب الخروض والله تعالى اعلم طيب السؤال الاخت الفاضله التي سالت عن صله الرحم وقالت بأن زوجها يعني يمنع هذه الأخت الفاضلة من أن تتكلم مع أخيها وأنا أقول اخي هذا لا جوز هذا لا جوز صلة الرحم يعني يكفي فقط والله لن أذكر إلا بحديث واحد فقط الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم يا الله عوز الأخ والأخت يعني يتدبر هذا الحديث لما خلق الله الخلق وفي لفظ لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش يا ربي وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله جل وعلا أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قال فرضيت يا الله قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله يا رب سلم وعيد خطير جدا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا أخي صورة الرحم قضية مشهينة مش بسهولة كده الأخ يقول لزوجته لا تكلمي الأخ لا تكلمي أخاك مش بسهولة أو يقول لزوجته لا تكلمي أباك هذا لا يليق يا جماعة هذا لا يليق يعني إن كنت أنت لا تريد أن تذهب إلى بيتي وزوجتك فليس من حقك شرعا أن تمنع امرأتك من أن تصل أهلها هذه مشألة مهمة يعني إن كنت أنت تريد أن تقطع رحما ألا هو رحم امرأتك فليس من حقك شرعا أن تكلف امرأتك أن تقطع رحمها ألا تكلم أباها ألا تكلم أمها ألا تذهب إلى جياراتهم فأي ما يشر الله عز وجل لك فلا حرج لا حرج بقدر ما يشر الله لك أن تأذن لمرأتك أو أن تذهب بها لترى اهلها بحسب ما يشر الله لك لا ألزبك بشيء لكن يحرم عليك أن تأمر امرأتك أن تقطع أهلها فلا يحل للزوج ان يمنع زوجته ان تكلم اخاها او ان تكلم امها او ان تكلم والدها لان هذه قطيعه رحم والمراه تئثم على ذلك وانا اقول لهذه الاخت الفاضله السائله يعني ان كان الزوج متعمدا وعنيدا ولو علم بانك تكلمت مع اخيك ربما يغضب عليك وتحول بيتك بعد ذلك الى شقوه والى ضنك فأنا قل لك يعني بقدر المستطاع حاولي أن تصل أخاك بدون علم الزوج ولا اسم عليك ولا حرج على الإطلاق في ذلك بدون علم الزوج فمن الثابت أن هند لما جاءت شكت أبا سفيان للشيدين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه رجل شحيح ولا ينفق عليها ما وما يكفي أولادها فقال عليه الصلاة والسلام كلي أنت وأولادك بالمعروف كلي أنت وأولادك بالمعروف فبالمعروف بري أهلك في الوقت الذي يعني لا تغرين فيه صدر زوجك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق ردا جميلة إنه لذلك ذلك عليه طيب نتلقى بصولة من السودان نعم السودان حبيبي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عايزة أسأل سوال واحد نعم آه عايزة آه يعني آيات أو أحاديث أو يعني حاجة كده على المنينة على إيه؟ على المنينة ما سمعتك؟ على التمينة؟ النمينة النمينة أحسنتي طيب حاضر آيات أو أحاديث أجيبكم أجيبك مباشرة إكراما مني لأهل السودان فأنا أحب أهل السودان الذين أكرمونا وبالغوا في إكرامنا في زيارة الأخيرة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا أهل السودان وأهل الأردن خير الجزاء إنه لذلك والقدر عليه أما الآيات أختي الفاضله خلاص أما الآيات قال الله تبارك وتعالى هماز مشاء بنميم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد هذا تعريف النميمة النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في صحيح مسلم هذه وأكتفي بهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ممان يا الله لا يدخل الجنة نمام وفي لفظ قتات قتات والقتات هو النمام لا يدخل الجنة قتات يعني نمام وأظنك تعرفين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مرة على قبرين في الصحيحين مرة على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في أمر كان صعبا أن يتجنبوه وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ وفي لفظ لا يستنزه وفي لفظ لا يستتر من دوله والآخر كان يشعى بين الناس بالنميمة لا حول ولا قوة إلا بالله إن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الافساد وتقطيع الأرحام وهي سبب من اسباب عذاب القبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم هي